<تصفيق> عندك يا أخي علامات الإعراب إلى كم أقسام تنقسم؟ من تلشت رقمين إلى قسمين هات سنتة إعرابات. بالحركات وعبرات بالحروف أو علامات أصول وعلامات فروع فما هي الأصول نعم الضمة العلامات الأصول أربع الضمة والفتحة والكسرة والصّوّن أحسنته طيب عندك يا أخي وما هو الذي يعرب بالأصول هذه؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع النت السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء. أحسنته. وأنت يا أخي عندك هذه الأربع أنواع التي تعرب بالأصول. فبماذا يكون رفعها ونصبها وجزمها وجرها؟ ترفع بالضم، وتنصب بالفتحة، وتجزم بالكسر بالسكون. العكس. نعم، تخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا في جميعها أو في مجموعها؟ حسنَت في المجموع وليس في الجميع. لماذا ما نقول في جميعها؟ لأن المصنف يقول وكلها. لأن بعضها لا يستعمل معها ما ذكر. مثل الجمع والناسالم لا ينصب الكسرة وإنما ينص لا ينصب الفتحة وإنما ينصب بالكسرة. وكذلك أيضا الفعل المضارع لا يدخله الجر والاسم لا يدخله الجزم. فإذا قول المصنف كلها ترفع الضمة إلى آخره هذا على ما ذكره أي جميعها لأنه استثنى بعد ذلك فقال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء فما هي الثلاثة الأشياء التي خرجت عن هذا الأصل الأصيل جمع وأن تسانم نعم خرج عن الأصل في النصب فإنه ينصب الكسرة والفعل مبارح حسنته خرج عن الجر فإنه لا يجر ويجزم للسقول والأسماء حسنته خرجت عن هذا وهو الجزم فلا تجزم فالأسماء من خصائصها فما هي الخصيصة بالأسماء الجزم أحسنت الخفض والفعل الجزم وما هو المشترك؟ الرفع والنصب أحسنت الرفع والنصب مشترك من أفعان والأسماء والجزم خاص من أفعان والخفض خاص من الأسماء بسم الله ونكرر العناية بهذا الأشياء التي تذكر فهي أصل النحو تعتبر هذه المعربات وما يذكر من علامات لعرب أصل النحو الذي يريد أن تأصل فيه هذاه يعتني بهذه الأشياء وما عداها يبنى عليها. قال رحمه الله والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم. عندنا في النسخة وجمع التكسير وهو خطأ وإنما جمع المذكر السالم المقصود هنا جمع التكسير لا يعرب بالحروف قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي أفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون وتفعلين تقدم معنى الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أيضا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضالع الذي لم يتصل بآخره شيء فهذه أربعة تعرب بالحركات كما تقدم الكلام عليها ثم عقب بالفرع وهو الذي يعرب بالحروف وهو أيضا أربعة أنواع التثنية وتقدم معكم أنها تعرب بالالف رفعا وبلياء نصبا وجر مستأتي خلاصتها وكذلك أيضا جمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجر وسيتي والأسماء الخمسة أيضا من الأشياء التي تعرب بالحروب بالواوي رفعا جاء أبوك وبالأني بنصبا رأيت أباك وبالياء جر مررت بأبيك وأيضا الأفعال الخمسة من الأشياء التي خرجت عن الأصل وهو الإعراب بالحركات فهو من حروف خروجا عن الأصل فيترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحدبها يفعلان لن يفعلا لم يفعلا ترفع بثبوت النون وساتي وتنصب بحدبها وكذلك تجزم فهذا هو خلاصة ما يعربوا بالحروف أربع أنواع التثنية والمقصود بها المثنى وتقدم الكلام عليه فما هو المثنى؟ ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو يا ونون في حالة النصب والجر مع الدلالة على اثنين. نعم دلالة على اثنين أمسك فيما تقدم ما دل على اثنين بزيادة في آخرية الفنون في حالة الرفع وأو يأونون في حالة النصب والجر وجمع النيدكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو يأونون في حالة النصب والجر والأسماء الخمسة معلومة محصورة وما علم böأيح العد لا يحتاج إلى حد ما علم بالعد لا يحتاج إلى حد وهذا معلوم قاعدة عندهم أن الأصل في ما علم بالعد لا يحتاج إلى أن يذكر له حد فهي معلومة الأسماء الخمسة لا بس ما دل على ثنين أو ثنتين لأجل المؤنث نعم لا تقول ثنتين جمعوا دقاء أما المؤنث المثنة لا بس ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة إلى آخره والأسماء الخمسة محصورة فلذلك قلنا لا تحتاجنا الحد وهي أبوك واخوك وحموك وفوك وذو مال فلا نذكر لها حدا لحصرها والأفعال الخمسة قلنا الصواب الصوابا يقال الأمثل الخمسة لأنها ليست أفعالا بأعيانها وإنما هي أوزان يقاس عليها ما ذكر يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه أوزان وليست أفعالا بعينها بخلاف الأسماء الخمسة نعم فهي الأسماء بعينها وأما هذه فليست أفعالا بعينها فلذلك ان هذا ال... هذه التسمية والأفعال الخمسة قالوا الصواب والأولى أن يقال أن أمثله الخمسة لما ذكره لأنها ليست أفعالا بعيانها كالأسماء الخمسة وإنما هي أوزان يقاس عليها نظيرها فيفعلاني وكذلك تفعلاني تقول يجلسان ويقومان ويقعدان إلى آخر ذلك وتقومان وتقعدان وتجلسان بالتاء فهي إذن ليست محصورة وتصنع أيضا فيه يفعلون يقومون يجلسون يقعدون ينامون يأكلون يشربون إلى آخره، وأيضاً مع التاء يفعلون تقول يقومون مع التاء تفعلون تقومون تجلسون تقعدون تنامون تأخذون تأكلون تشربون إلى آخرة تلعبون، فهي إذن ليست أفعالاً بعينه حتى يقال الأفعال الخمسة، وإلا هي أوزان يقاس عليها ما كان من بابها. هذه الخمسة أوزان يعني ينطوي تحتها أشياء كثيرة. وليست محصورة في هذا فقط في يفعل يفعلان وتفعلان كما ذكر طيب وهذه ضابطها تقدم معكم أنها كل فعل مضارع تصل به ألف اثنين أواو جماعة ويا وأنثة مخاطبة هذا هو ضابط الأمثل الخمسة على تسميته الأفعال الخمسة كل فعل مضارع تصل به ألف اثنين أواو جماعة ويام أو يا مؤنثة مخاطمة فهذا يدخل تحت هذا ويندرج تحت الأفعال الخمسة أو تحت العمثل الخمسة ثم سيبدأ بها مرتبة رحمه الله على التفصيل. ويذكر ما لكل واحد من هذه الأشياء التي أجملها التي تعرب بالحروف سيذكر المثنى بماذا يرفع بماذا ينصب وبماذا يخفض وهكذا سيعقب بجمع مذكر السالم إلى آخره قال رحمه الله فأما التثنياه وهنا مصدر أراد به المثنى التثنية قصد بذلك المثنى لم يقصد التثنية وإنما يقصد المثنى وعبر بالمصدر وأراد المثنى قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وعندما يأتي لنا بمثال على رفعه بالألف مم قال رجلاني حسنت هذا نكرة مثل نكرة ومثل معرف جاء الزيدان فعندك يا أخي قال رجلاني وجاء الزيدان قال فعل ما ضمنع الفتح حسنت ورجلاني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة لا تنسى المتقدم عن الضمة ضمة هي الأصل في الرفع وينوب عنها ثلاثة أشياء صح الألف والواو ثبوت النون فإذا مثنى هذا مرفوع بالألف نابتا عن الضمة سنتة والنون النون هذه في رجلان قال رجلان عوض عن التنوين حرف لا محل لهم نعراب جاء به عوضا عن التنوين في الاسم المفرد الاسم المفرد فيه تنوين رجل قال رجل فإذا ثني ما أتى معه التنوين هذا فيؤتى بالنون عوضا عن عنه عن تنوينه في الاسم المفرد فتقول قال رجلاني فهذه النون عوض عن التنوين في المفرد واضح طيب لا تنسوا ما يتقدم. Allah Al Azim Yasin, Inasamun Cari Benam, In Cari. Walaupun dia agaminya, ini adalah yang muncul Allah melihatnya agaminya, Yasin, jangan mengalami alamiah dan agama. Saya rasa ini وفي حال النصب قال يخفض ويجر بالكسب الليا فعند رأيت رجليني أنت يا ولد رأيت رجلين رأيت فعل فعل راء فعل ماض مبني على السكون صاره بتاء المتكلم وتاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل ورجليني رأيت رجليني الرؤيا واقعة عليهما وما وقع عليه الفعل أيش قال لا رأيت رجليني رؤيتي وقعت على رجليني فماذا يقال للذي وقع عليه الفعل مفعول به مفعول به ضربت زيدا الضرب وقع على زيد مفعول به أخذت الكتاب الكتاب مأخوذ مفعول به سات معنا ضابط الكلام عليه. طيب مفعول به ما له؟ بنصوب على نصبه اليا لأنه مثنى نيابة عن عن الفتحة سنتة الأصف النصب الفتحة وهذا اليا نائب عنها والنون عيض عن التنميم في الاسم الفرد. ومررت بالزيديني بالزيديني. اسم مجرور بالباء حسنته وعلى ما تجره اليا عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوام على التنميم في الاسم فالخلاصة في المثنى رفعا ونصبا وجرى من يأتي لنا بالخلاصة في المثنى رفعا ونصبا وجرى هذا الأخ الذي بعدك نعم أنت بارغ الله الخلاصة في المثنى رفعا ونصبا وجرى يرفع بالالف أو أنا سأل هنا ما عنده يرفع بالعَلَف وينصب ويجرُّ باليا هذا الخلاصة تحفظ وهذا مهم جدا هذا التلخيص الذي يذكره رحمه الله بعبارة سهلة مفيدة هذه الخلاصات لما تقدم معنا فيما يعرب بالحروف وكذلك تقدم فيما يعرب بالحركات وهذه طريقة من أنهم يفصلون ثم يجملون على ما تقدم معنا في درسنا الماضي فضل طريقة المتقدمين يأتون بالشيء تفصيلا ثم يجملونه بعد ذلك تسهيلا وتمريلا للمبتدئ لأجل التسهيل على المبتدي حتى يعرف الخلاصة فيما تقدم فيأتون له بهذا الأمر وهذه طريقة جميلة <تصفيق> قال رحمه الله وأما جمع المذكر السالم تقدم تعريفه ما جمع بواو ونون في حالة الرفع أو يا ونون في حالة النصب الجر ولو أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض باليا قال الزيدون عندما من قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل لهم لعراب والزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع وذكر سالم والنون عوض عن التنوين ومن باب الزيادة هنا لاباس لأنه قد هضم ما تقدم فيه بالنسبة للمثنة وسيتناذكر الجمع أن المثنى هناك ألفاظ تلحق به تحفظ بس ألفاظ مثل اثنان واثنتان هذه ما هي مثنة هذه ما هي مثنى هذه من باب الملحق به فضوها تدخل تحت المثنى تعرب إعرابا اثنان واثنتان إذا سئلت هل هما مثنى قل مه ليسا بمثنين وإنما هما من بابش الملحق اثنان واثنتان هذا وكذلك كلا وكنت هذه تمر معكم في كتب النحو وساتي إن شاء الله الكلام عليها بأوسع من هذا لكن تعرف أن ثم ألفاظ ما هي مثنى وإنما تعرب إعراب المثنى اثنان واثنتان جاء اثنان وجاءت اثنتان هذا مرفوع على امترفعه الالف لأنه ملحق هذا ما هو مثنى الحق بالمثنى فقط ما سوف شروط المثنى وإنما هو ملحق وسيأتي معه الكلام ويضا تقول جاء كلا الرجلين جاء كلا وكلت المرأتين هذا ما هو مثنى وإنما يلحق بالمثنى لكن مع الضمير جاء كلاهما جاءت كلتاهما مع هذا الضمير سيت إن شاء الله بيانه لكن إذا رأيت نحو جاء كلاهما تعرب نفسه إيش الإعراب رأيت كليهما مررت بي كليهما نفس الإعراب تعرب الذي تعرب به المثنى ولا تسمه مثنى وإنما تقول هذا ملحق بالمثنى أن يعرب إعرابه ويلحق به في الإعراب هذا معنى الملحق أي أنه يلحق به في الإعراب بالألف رفعا جاء كلاهما وبنياء نص وجر رأيت كليهما مررت بكليهما وأما التوسع فيه إن شاء الله في المتممة هذه فقط إشارة إلى أن هناك ألفاظا تلحق بهذه الأسماء بالمثنى وبجمع مذكر السالم فالذي يلحق المثنى هذه الأربعة الألفاظ تحفظها الآن وسيأتي إن شاء الله غيرها وهي سهلة تعتبر للطالب قال رحمه الله وأما جمع مذكر السان فيرفع بالواو وينصب ويقفض بالياء فمن يأتي لنا بمثال مقفوض أو منصوب بالياء رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين قال ما يعرب قالوا الزيدون وش عليك من هذا سيأتي هذا الكلام علي إن شاء الله قالوا هل يؤتى من هذا بالواو أو لا قال الزيدون هذه اللغة العرب مشهورة قال الزيدون ولا تقول قالوا الزيدون وإنما تأتي بالفعل مجرد عن الضمير قال الزيدون هذه اللغة مشهورة عند العرب وأما هذه اللغة الأخرى اتركها اتركها لنتنعلك درس شيء من الكتب قال رحمه الله وأما جمع مذكر سانا فيرفع بالواب وينصب ويقفضوا بالياء انتهينا منه هذه خلاصته رفعا ونصبا وجرا بالواو رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا قال رحمه الله وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتقفض بالياء بالشروط المتقدمة السالفة ما هي شروط إعراب الأسماء الخمسة هذا الشروط بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا هات أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة نعم وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغيرها المتكلم أب أخ حم فوك ذو جراء كل مضاف مفردا مكبرا فلابد من هذه الشروط كل مضاف مفردا مكبرا وإضافة كما تقدم لغير المتكلم فإن كانت فإن كانت مثنى قلن تكون مفردة فإن كانت مثنى أو مجموعة خرجت عن هذا أحسن ت خرجت عن هذا عربت إعراب المثنى إذا كانت مثنى وإذا كانت مجموعة جمع تكسير وعربت إعراب جمع التكسير أباء جمع أب جمع تكسير هذا ما هم بألف اسماء الخمسة فيعرب الحركات طيب مكبرة ما ماذا خرج به إذا كانت مصغرة فإنها تعرب بالحركات جاء أبي أو جاء أبيك جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك وكلها تسقر جاءوا خيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك كلها جاء ذوي مال ورأيت ذوي مال ومررت بذويي جميعها يصغل فتخرج عن الإعراب بالح... الحروف إلى الإعراب بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة لأنها ليست من الأسماء الخمسة طيب والشرط الأخير أن تكون مضافة إذا جردت من إضافة تعرب بالحركات جاء أب ورأيت أبا ومرت بأب أحسن ذلك. وإذا أضيفتنا المتكلم كذلك جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي تعرب بالحركات وتكون الحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحن بحركة المناسبة أبي الباهنا اشتغلت بالكسرة اشتغال المحل بحركة المناسبة تقول جاء أبي هذه الباء اشتغلت بالكسرة التي تناسب ايش اليا هذا معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة الياء يناسبها كسر ما قبلها وأنت إذا أضفت أب إلى اليا ستقول تقول أبي جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ما في حركة تظهر فيه لأن محل إعراب هو الباء اشتغل بايش بالكسرة التي تناسب اللياء هذا معنى قول اشتغل المحل بحركة المناسبة أي اشتغل بالكسرة التي تناسب اللياء محل الإعراب وهو الباء اشتغل بالكسرة التي تناسب اللياء فيكون تكون الحركات مقدرة منع من ظهور يشتغل المحل بحركة مناسبة قال والأسماء الخمسة فترفع بالواو جاء أبوك وأخوك وحموك وحموك وفوك وذو مال من يعرف هذا لا لا هذا الأخ هذا بارك الله جاء أخوك وأبوك أو جاء أبوك وأخوك ما هو أنصبه جاء هذا فعل المجيء ما فعل به شيء هو الفاعل الآن للفعل جاء فعل ماض جاء أبوك مرفوع نعم علامة رفعه الواو لأنه نابة عن لأنه من الأسماء الخمسة نابة عن الضم لأنهم الأسماء الخمسة أحسن ت معطوف عليه ومعطوف على المرفوع المرفوع إلى آخره كلها مرفوعة ب الواو نيابة عن الضم لأنها من الأسماء الخمسة أحسن ورأيت أباك وأخاك هاي ولد ورأيت فعل فاعل طيب أباك منصوب بالالف نيابة عن عن الفتحة حسنته لأنه لأنه من الأسماء الخمسة أحسنته وأبا مضاف والكاف مضافرين تلازم لإضافة الأسماء الخمسة أحسن ومررت بأخيك وعند من أنت مررت في بفعل وفاعل أو سلمت على أخيك خلالنا نغير المثال. سلمت على أخيك على حرف جر وأخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره ألياء نيابة لأنهم الأسماء الخمسة أحسنته. فمن من المتأخرين يأتي لنا بخلاصة الأسماء الخمسة ها ها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب النياء فهذا مهم يحفظ قال رحمه الله وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحد بها وتقدم الكلام عليها وأن الصواب قال الأمثل الخمسة لماذا لأنها ليست أفعالا بأعيانها وإنما هي أوزان وإنما هي أوزان فقط لما هو نظير لهذه الأوزان وما هو ضابطها كل فعل مضارع تصل به ألف واثنين أواه جمعوا يا وأنثى مخاطبا فمن يمثل له في حالة الرفع يرفع وترفع بثبوت النون هات نعم يفعلاني مثال ما كان على هذا الوزن هذا الوزن نريد مثالا على هذا الوزن يضرباني أحسنت يفعلاني تقول يضرباني أعرفه يضرباني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل فمن يأتي بمثال لوزنه تفعلاني تضرباني أحسنته وإعرابه نفسه طيب مثال على حالة الرفع بثبوت النون مع أطصال واو الجماعة تأكلون ويأكلون على وزن يفعلون وتفعلون مرفوع لم ترفعه ثبوت النون والواو وهكذا تفعلين تقول تقومين تأكلين تضربين تنامين إلى آخره فيا المخاطبة هذه المؤنثة ضمير متصل في محل رفع فاعل وأما النون هذه علامة الرفع حرف هذه حالة الرفع وحالة النصب للأفعال الخمسة لن يكتبى الدرس منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والالف فاعل أحسن وحالة الجزم لك مثال على حالة الجزم أنت في الأفعال الخمسة لم يكتمو نعم. مجزم بلام علم جزمي حد فنون والوافعان. جاء الوقت. انتهينا من هذا وسندخل دخل إن شاء الله في الأفعال. الآن ستبدأ الدروس إن شاء الله. قوية. وهي سهلة ما هي قوية الحمد لله ما دام قد أصل المتقدم بإذن الله سهلة تكون. إلى سبحان الله سبحانه وتعالى الحمد.